إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونصفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عالنا من ينده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد مدى العبد يا أيها الذين آمنوا تقلوا الله حقا فقاته وَلا نَثُنَّ إِذا وَأَنتُ وَسمون يا أييتهُ الناس سَُّقوا وَفقك الزر قاقَكُم مِن ننفس وَلَ خَق منِنهَا زَوجها وَقََّ بِهُمَا رجًاكَ فيِي ع وَرساء وَالتطُ الللهَ الذي تَشَاء بدول بِذ وَحام إِ النمله كانعَكمُم ماطبا يا أيها الذين آمنت قل الله وقولوا قولا سديدا يصرحكم أعمالكم ويغفر ذك ذروبكم ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوزا أظيما أما بعد فإن أصدق الحقيقي كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشغى الأمور محتفاتها محتفة بتاع وكل محتفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أي من المسلمون فإن عند الله عز وجل منزلة عظيمة فقد جمّاه عبادة فقال سبحانه إن الذين يشتكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وأخبر النبي المصطفى ورسول الشدبى صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يستحي أن يرد يده الداعي خائبتين دون إجابة ولا استجابة فقال صلى الله عليه وسلم إن الله حليد كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين ولكن أيها المسلمون لقائل أن يقول نرى الكثير من الناس يدعون ويدعون فلا يستجاب له فلا هو الشغ في ذلك اعلم أيها المسلم أن الله تعالى يقول الحق وهو يزي السبيل وأيقن كذلك أن الله عز وجد لا يخذف المعادة فهو القائم وإذا شألك عبادي عني فإني قريب أجدع وتدعي إذا دعان فليشتري بي وليؤمن بي لعنهم يغشدون ولكن يرجع سبب الإبطاء في الإجابة إلى خلد في الداعي نفسه فالدعاء عبادة بل هو العبادة والعبادة لا تكون مقبولة إلا بشرطين أساسيين هو أول هذه الشروط إخلاص العبادة لله أجل وجل والتانيها متابعة النبي صلى الله عليه وسلم قال عز وجل فمن كان نرضه لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا من شروط اكجابة الدعاء أيها المسلمون أن أي يتأذى الداعي بآذاب لا قد منها نذكر بعضا منها في هذه الرجالة لعلها تكون ذكرا لمن كان له قلب أو أبقى السمع وهو شهيد أول هذه الآذاب الجزء في الدعاء وليقين على الله عز وجل في الإجابة أخرج منه المغارين في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ومع لا يقول أحدهم اللهم اغفر لي إن شئ ارحمني إن شئ ارزقني إن شئ وليعز المسألته إنه يفعل ما يشاء إن الله لا يكره لك. لا يقول أحدكم اللهم إن شيء. أي إن شئت ارحمي لم تشأ لا ترحمي ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بمسألته لأن الله عز وجل يفعل ما يشاء ولا أحد يكره الله عز وجل على استجابة التعاة وأخرج الترمي فيه وغيره بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ادعوا الله وأنتم موطنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل لاهم واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل لاهم وقال أمير المؤمنين عمر ذو الخطاب رضي الله عنه إني لا أحمل هم الإجابة أي إني لا أفكر في اشتجابة الدعاء ولكن هم الدعاء فإذا أجلت الدعاء فإن الإجابة معه فإذا وفق الإنسان وأهل الدعاء فليحصم غنه بربه جبارك وتعالى فإن الإجابة بإذن الله عز وجل آتية وقال ابن أسعود رضي الله عنه إن الله لا يقبل دعاء من مرائم إنسان يقع في الرياء لا يقبل الدعاء من مرائم ولا لائب هاغم إلا داعيا دعاء ثبتا من قلبه الخالصا فأيها المسلم أخذص الدعاء وتبت قلبك يجب دعاك بإذن الرحمن جل وعلا من آذاب الدعاء أيها المسلمون الهيحاء فيه والاستمرار فيه دون انقضاع ولا علاء لأن الدعاء بمثابة الشهام الذي يقربها الداري فلا بد يوما أن تصيب هذه الانتهام الهدف بعد لحين قال الشامعين وحفظ الله سهاء الليل لا تخطي شب أن تعاء بالسهام سهاء الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمل امتهاء عن أبي ريارة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال مستجاب العبد ما لم يدعو بإثمه أو قضيعة برحم ما لم يستحجر قيل يا رسول الله ما الاستعجال أي ما معنى الاستعجال فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستميب لي فيستحشر عند ذلك ويدعو الدعاء أن يدعو الواجه مننا فتضعوا الإجابة لحكمة يريدها الله عس وجل فيستحشر هذا الدائم وينقطع عن الدعاء ولا يدري مسكين أن هذا من مداخل الشيطان فإياك إنها المسلم من الاستعجاب فإنه مدخل من مداخل الشيطان حتى يطفع صلتك بينك وبين ربك عز وجل فأنت في عيالك سواء استهيب دعاءك أم لا من الدعاء وليكون لسانك رطبا من ذكر الرحمن فإن الله عز وجل لا يعجله شيء في الأرض ولا في السماء من هدام الدعاء أيها المسلمون أن يسأل الداعي ربه عز وجل وحده لا شريكة بأسمائه الحسنى وصفاته العلا قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وضروا النابين يلحنون في أسمائه سيرزون ما كانوا يعملون فقال سبحانه إياك نعبن وإياك نستعلم وأخرج التربني بسنة الحسن عز بن عباس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أولا إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعدت فاستعلم بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن يتمعوا على أن يضررك بشيء لم يضررك إلا بشيء قد كتبه الله عليه رفعت الأقلام وإحفت الصحف فإياك أيها المسلم أن تدعو رير الله عز وجل من أصحاب القبول لا يسمعون الدعاء ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرّا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نصورا حتى لو كان هذا المدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن مأمورون في الدعاء والصلاة عليه إذا ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن هو الضائر عليه السلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاسدع بالله أيها المسلم إن من آذاء الدعاء سؤال الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلا فاختر من الأسماء أحسنها واختر من الأمور التي تدعك فإذا كنت تسأل الماثرة فاسأل ربك عز وجل بسمه رفا وإذا كنت تريد الرجل فاسأل ربك عز وجل باسمه ورزاق وروم جراء أخرج أبو داود وضيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع عدو لم يقول في تشهده أن يدعو في آخر تشهده يقول هذا الرجل اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصد الذي لم يرد ولم يردك ولم يقول له كفوى الأحد أن تغفر للنوب إنك أنت الغفور الرحيم فقال صلى الله عليه وسلم قد غفر له قد غفر له وسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا آخر يقول في تشهده اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريكك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتذرون بما دعا قالوا الله ورسوله أعلم فقال رسول الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد دعا الله عز وجل باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجابه وإذا سئل به أعطى من الآلاب التي يبغي على الداعي أن يتحلى بها على مرفع الصوت أثناء الدعاء قال سبحانه وتعالى ماذا عبده زكرياء عليه السلام ذكر رحمة ربك عبده زكرياء إذ نادى ربه نداء خفية إذ نادى ربه بداءاً خفية قال رب إني ومن العرض مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقية فاستجاب الله عز وجل له دعاءه مع كبير سنه وعب مرعبه فكان مثالاً يقتدى فكان مثالاً يقتدى في مثل هذا الأدب من الدعاء أن ينبغي على الداعي أن لا يرفع صوته اذا اراد ان يدعو الرب اذا اراد ان يدعو عز وجل وقال سبحانه ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتلين ورواه الامام البخاري في صحيحه عن ابي موسى الاشهري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غدوه فَجَعَلْنَا لا نَصْعَدُ شَرَفًا أي شيء عالياً لا نصعد شرفاً ولا نعلم شرفاً ولا نهج طوادية إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير قال فَدَنَا مِنَّا أي فاقترب منا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أَيُّهَا الْنَّاسِ يَا أَيُّهَا الْنَّاسِ اَرْبَعُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أي فإنكم لا تدعون أصمّا ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كريمة لذلك من الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله كنتم من قلوب الجنة أقول لي تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفرون إنه هو الغفور الرحيم الحب بالله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى ومن على آثاره شار واختقى أما بعد أيها المسلمون من الآذاب الذي ينبغي أن يتحلى بها الداعي ربه عز وجل إظهار الافتقار والشكوى إليه سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى حافياً عي أخوة عليه السلام قال إنما أشك بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون وقال سبحانه في حق أيوب عليه السلام وأيوب إذ ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما فيه من الضر وقال سبحانه وتعالى في حق عبده زكريا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تغرني فردا وأنت خير الوالدين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجه وقال سبحانه وتعالى في حق خليله إبراهيم عليه السلام ربنا إني أشكنت من ذريكتي بواد غير لي ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعدهم يخطرون قال سبحانه في حق كلمه موسى عليه السلام فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وأخرج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عبد بن الآخر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلا أيقاء قوله تعالى في إبراهيم رَبِّ إِنَّ هُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنْ نَاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ وقال عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال أمتي أمتي أمتي أمتي, أمتي وبنى صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسنه لا يمكن فأجاه جبريل عليه السلام فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقال وهو أعلم فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنبضيك في أمتك ولا نسوك فتأملوا أيها المسلمون كيف كان هكاء النبي صلى الله عليه وسلم شب لأمهك وشفقة عليهم وإبذال لنفسه عجلاد الجبار سبحانه وتعالى فينبغي الداعي أن يظهر الافتقار إلى ربه عز وجل وليتذكر أن طال سبحانه وتعالى له مقالب السماوات والأرض وأنه هو الغريج ونحن الفقراء وليتأدف مع ملك الولوه وجبال السماوات والأرض سبحانه وتعالى رأى عبد الله بن المبارك رجلا يدعو الله عز وجز وفي يده حصى في يده حجر فقال له عبد الله بن المبارك إذا سألت ربك خيرا فلا تسأله وفي يدك حجر أي تأدى مع ربك عز وجل لا تسأله وفي يدك حجر ويمبغي على المسلم أن كان أن يتقن الأسباب الشرعية التي تقرقهم من الله عز وجل وتجعل دعاءه مجابا لإذن الله عز وجل وأن يتجنب كل شر وإذن وحرام يكون حاجزا له عن الوصول إلى مضيكه روى الإمام المسلم في صحيحه من حديث أبي مريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المقبلين بما أمر به المرسلين فقال سبحانه يا أيها رسل كل من الطيبات واعبدوا صالحا إني لما تعبدون عليه وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات الأرض قناكم ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أثناء حبيبه ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعب أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب وفي نفظه يا رب يا ربي ونقعمه حرام ونشربه حرام وملبسه حرام وغذية الحرام فأنا يستجاب له فكيف يطمع في الإجابة أيها المسلمون كيف يطمع في الإجابة من معاملاته كلها محظمة إلا ما شاء ربي عز وجل ونفي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالهم بينكم بالظالم كيف يطمع في الإجابة من لا يبالي في إعطاء الرشوة ويسميها بغير اسمها ولم صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الراشي والمتشي كيف يضرع في الإجابة من يعطي الربا ويقبلها ويقول إنها ضرورة وربنا عز وجل يقول يا أيها النبي آمنوا اتقوا الله وذوق ما بقي من الربا إن كنتم مرمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تقلعون ولا تضغنون أي فيرمع في الإجابة من يساجر في القمر والدخار والمخدرات وألبسة العاهرات الفاجرات ربنا عز وجل يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفائشة فيلغين امنوا لهم عذاب الرير في الدنيا والاخره والله يعلم من دون لا تعلمون ويقول المولى جالك وتعالى وتناحروا على البر والتقوى ولا تعاونوا على كذب وعدوان وستر الله ان الله شديد العقاب قال الشافعي رحمه الله فرد الناجات تسلك مذاهبها إن السفينة لا تجري على اليمس إذا أردت أن تمشي سفينتك فجيئ لها البحر فإن السفينة لا تمشي على اليمس لا تمشي على البر فكذلك من أراد أن يكون مجاب الدعوة فليتخذ الأسباب الشرعية التي جينها لنا ربنا عز وجل وقيمها كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم وقال عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم عباد الله هذه دوله من الاداء والاسباب الشرعيه في قبول الدعاء من كتاب الله عز وجل ومن سنه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فمن اراد أن يكون مجاب الدعوه فيتق الله عز وجل أول وآخر وليتحل هذه الآداء وإلا فلا ينومن إلا نفسه ولا يظلم ربك أحدا وللحديث بطيئة إن شاء الله اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذ الأعداء كأعداء الدين اللهم قرنان هذلنا وجدنا وخطأنا وعبدنا وقل ذلك عندنا سبحانه الله وبحبه أشهر أن لا إله إلا أنس أستغسرك وأتول إليك الله أكبر الله أدخل من لا إله إلا الله شهد أنك محمدا أصول الله حياد الصلاة حياد الفلاح أتقام حي بالصلاة الله أكبر الله لا إله إلا الله قال يقول سبحانك يا رب العالمين يا ايها الاخوان اخواني اخواني السبوع اعلموا ان تحيا انت, أنت ومن كان هذا في فتره فودعوا في الله الله اكبر الله الحمال رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إذ كاك نعظم وإذ كاك الصراط المستقيم صراط الذين ألحنت عليهم غير ننظر عليهم ونظر الذي ضرب فسوى والذي فضى فهدا والذي أحضر النوعى فاجعله مباء أحوى سنقره جبل كلاسا إلى ما جاء الله إنه وعده جهر وما ومشرك الهسرى فذكر فيه وكعد الذكرى سيذكر حميم وقشى ويتجمع الأشقى الذي نصنع ثم لا يقوت فينا ولا يحقى ودهب سحبا تذكى وَأَكْرَشْرَ رَبِّي فَصَلَّا بَلْ يُؤْفِرُ مَنْ حَيَاةَ الدِّنْيَا وَالْأَغَرَةُ فَهَا عَرْضًا وَأَغَاءَ إِنَّ هَذَا لَكِ الصُّقَةِ الْأُولَى صُّقَةِ Allahumma limahmidika Allah Allah Allahu Akbar law of fun. إِذْ جَاءَ نَبَأُ مُوسَىٰ بِالْحَقِّ ۝ فَاتَّبَعَهُ ٱلْقَوْمُ بِإِيمَٰنٍ ۖ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُلَٰقُوا رَبِّهِمْ ۖ فَأَزْلَفَتْ بِهِمْ رَبُّهُمْ كحديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصبى دارا حامية نصفى من عين ليس لهم طعام ديان لا يسبع ولا يبنع ينهر من ناعمة لجعلها راضية في جنة عالية لا تحبع فيها لاغية فيها عين جارية فيها زرهم مرفوعا وأخوىهم مرضوعا ولمارك مشروبا وزرابي مغسوبا أفلا ينظرون إلى الهبل كيف خلقت وإلى السماء كيف غفعت وإلى الجبال كيف رفبت وإلى الأرض كيف نضحت فذكر إنه مغامة مذكر لست عليهم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 <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> الله والحمد الله سلام عليكم ومحفظ الله سلام عليكم ومحفظ الله